نحن نقص عليك أحسن القصص بما أُوحينا إليك هذا القرآن وإياك وَتَبِي وَقْبِيلِهِمْ مِنَ قبلي لمن الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيهِ أَبَتِي نَرَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكَ وَكَبَاهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ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 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالون يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخلو لكم واجموا أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فادلادا وقال يا بشر هذا غلام وأثروه بضع والله عليم بما يعملون وشروه بثمن باختي دراهم معدودة وكانوا فيه من الزايدين.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 وَاسْتَدَقَ البابَ وَقَدَّت قَمِيصًا مِنْ دُبُرٍ وَقَالَ يَا سَيِّدَ آلِ دَلبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أراد بأهلك سوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عذاب أَلِيمٌ قَالَ يَا رَاوِدَتْنِي نَفْسِي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 فَلَمَّا سَمِعَت بِمَكْرِهِنَّ أُرْسَلَتِ لَهُنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأَّوَ أَتَتْ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكْنَوْ وَقَالَتْ يُخْرُج عَلَيْهِمْ فَلَن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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أَمَرَ أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي استجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فَسَأَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَنَبَتَ فِي السِّجْنِ بِضَاعِصِهِ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ فَتَوَلَّوْنِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ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 وخر يا بثات لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سباسين ذئبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا الا قليلا مما تاكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداده يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام في غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما ما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيده عليم قال ما خطب كن إذ روات يوسف عن نفسه قلنا حاشر الله ما علمنا عليه من سوء قالت إمرأة العزيز الآن حصح الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِي أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ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 ألا ترون أنني في الكين وأن خير المازلين، فإن لم تأتوني بي فلا كين لكم عيني ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أبواب وإننا رفعلون. وقالن في جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا وقّبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا خالد نكتل بَيْنَنَّ لَهُ حَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 قال لنرسله ماكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تاتنني به الا أن يحيط بكم فَلَمَّا أَتَوْهُمْ أَوْثِقَانَ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَبْنِيَ لَا تَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنَ الْبَابِ مُتَفَرِّقٌ وَمَا أُغْنِي عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ولم مدح من حيث امرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم مما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازٍ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ يَخِي ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٍ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهُ الْعِيَرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا به زعير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 في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء اخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء اخي كذلك كدنا ليوسف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 قالوا إن يسرق فقد سرقا خلوا منه قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شرهم ما كانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إننا راكب من المحسنين قال معاذ الله أن أخذ إلا من وجدنا متى عن عدته إن إذا الظالمون فَلَمَّا سَتَيَسُو مِنْهُ خَلَاصُ نَجِيَّةٍ قَالَ كَبِيرٌ مَا لَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَّا خَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْهُ قَبْلُ مَا فَرَّغْتُمْ فِي يُوْسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِأَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ قَيِّرُ الْحَكِيمِينَ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 وَالسَّالِ قَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ مَنَافِسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جميعا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُوا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْدِي إِلَى اللَّهِ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنُنَا وَأَهْلَنَا ضَلُّوا وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنتم جَاهِلُونَ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تَعَالَى لَقَدْ آثَرَكَ الْغَارَ عَلَيْنَا وَيُكُنَ لَهُ خَاطِئٌ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وَإِذِ النَّاسِ صَنَتَ النَّيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُرُ حُسَيْفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَمْرَاهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جاءَ الْبَشِيرُ وَالْقَاهِرُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطين قال سوف أستغفر لكم ربي إنا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 وَكَيِّنٌ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ افأمنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم, الساعة بغتة او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله, وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحيلهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَرْضُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتقوا. أَفَلَا تَعْقِلُونَ